منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة فقد عدد من المؤثرين والمشاهير بل وحتى الإعلاميين وظائفهم وأعمالهم والسبب عائد إلى مجرد إعلان تضامنهم مع ضحايا العدوان الإسرائيلية